وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّقِرًّا وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا وَخَيْرُ pura wow. يا رب اغفر لي Thank mm -hmm. you.